قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حملوا عليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين اي لا يستصلفن في ارضك كما, كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضاه ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولاء كَهُمُ الفاسقون ياقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معززين في الأرض وما أولاهم من ولبكس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبروا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفتر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن قوافون عليكم قوم يقول عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم